وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد مر في المجلس السابق في المجالس شرح مكم الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى الذكر ما يتعلق بالمندوب حيث قال والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه أن يشرح هذا الله المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه قلنا الندب لغة مايش؟ الدعاء قلنا الندب لغة هو الدعاء ما على ذلك من كلام العرب؟ لا يسالون لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات من قال من قال في علامة. علامة قال برهان علما في الاصطلاح هو ايش تعريف المندوب طيب ولا على سيني ولا لا يثاب على فعله كل هذا اللفظ يثاب على فعله كما ذكرنا في امر الواجب قلنا لا بد من وجود قيد ايش قيد الامتثال انه ما يثاب على فعله امتثالا كما قال ولا يعاقب على تركه هل الندب مأمور به يعني مأمور به قول الله عز وجل الخير خيرا لحل لكم تفلحون فالخير يدخل منه إيش؟ ما أمر به أمر إيجاب أو أمر ند وكذلك إيش من الأدلة آخر خذ العفو وأمر, وأمر بالعرف فالألف واللامها هنا للاشتغراء فيفيد دخول الند فيها طيب كذلك مرت معنا مسألة إذا الشارع الإنسان في المندوب هل يجب عليه أن يستمر فيه أم لا نريد يد أخرى سيأخذ العلماء على قوله نحن نقول للملكية يقولون يجب أتمان نعم سدلوا بلدنا أنها قوم ولا تبطي مع مالف نعم سدلوا بلد العربي جاء البي صلى عن الإسلام قال صواد خمس للأهد عليهم لغير العلي غيره العلي ان علي غير قال لا الا انت توع نعم فكيف طريقه استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا الا انت توع كيف طريقه الاستدلال حسام حرك علي انا دوره الوجب اه نعم فتن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت فعلى على الناس هذه بتفيد ايش انها منصيغ من صيغه من الأعراب قال هل علي غيرها فقال النبي صلى الله عليه لا إلا أن تطوع قالوا إذا إذا تطوع فهي فهذا التطوع عليه تدخل في من واجب فتدخل في منواجد. في, منواجد في أنه يجب عليه مدام أنه تطوع أصبحت إيش الواجب الوفاء به هذه طريقة الاستدلال قال لا إلا أن تطوع هذا الاستدلال الثاني بماذا استدلوا أيضا حديث نعم نعم نعم اكرام خاص اسئله حفصه رضي الله عنها النبوي صلى الله عليه وسلم قال ابي الى اذا في يوم يوم نخل نعم اي لا هذا موقف الملكيه شافعيسه قالوا لا هذا الان احنا في المالكيه احنا في المالكيه صحيح يجوز خروج اذا في حج والعمره نعم يقدم المعدي وتم الحج والعمره ترى نعم هذه الشافعيه والحنابل والمالكيه والشافعيه وعليكم السلام ورحمه <تصفيق> هذا امر فيه اتفاق بينه امر فيه اتفاق بينه في مسألة الحج والعمره اختلفوا فيما دون ذلك طيب الشافعية والحنابل بماذا استدلوا على عدم لزوم اتمام المندوب صحيح نخليه هو العله بس السؤال ما الآن عندنا الحالة الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى إيش؟ إلى أن إذا شرع في المندوب له أن يتركه صحيح؟ ما هي الأدلة؟ في حديثة الصائم نعم. نعم الصائم المتطوع, الصائم المتطوع. ركز الصائم المتطوع. نعم أمير المتطوع شاء صامو إذا شاء أفضل, أفضل. هذا استدلال إيش استدلال آخر؟ قالوا أن الإنسان يعني مخير إن هو مخير أنه يدخل في, في, في المباحث يدخل في المندوب يدخل في المندوب نعم. فيبقى معه هذا الاختيار حتى إذا دخله أحسن وليخوز منه إلا بدليل نعم وهذا هو الاستصحاب قالوا إن أول المندوب كآخره فإذا كان له أن يبدأ في المندوب له كذلك أنه إيش أنه إذا بدأ فيه له أن يتركه فأول المندوب كآخره هذا يسمى إيش؟ يسمى الاستصحاب وسيأتي إن شاء الله طيب قالوا إلا إذا ثبتت لي وأولئك قالوا إيش؟ ثبتت عندنا الأدلة فما هو الرد؟ رب الحنابلة والشهرية على أن إلا في الحديث بمعنى إلا مقاطعة بمعنى لكن لكن نعم حسن إذن أستدلال الأول بحديث قلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك الايه طيب خلينا نكمل والدليل قالوا الا ان تطوع هنا الا بمعنى ايش؟ إلا بمعنى, بمعنى, بمعنى بمعنى لكن فاذا ايش الجمله جمله جديده يعني ايش معنى الكلام قال هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع ولكن اذا اردت ان تتطوع فتطوع عرفت يعني مثلا تقول لي هل أذهب إلى زين أقول لك لا إلا أن تذهب إلى عمر فهذا الكلام ليس هو مثل كلام الأول إلا ولكن إذا أردت أن تذهب إلى عمر فاذهب فإذن الجملة إيش جملة جديدة, جملة جديدة واضح الكلام طيب كذلك استدل بقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم محمد الشرك نعم. وعلى ابن عباس نعم قال, بال... قال بالريال فإذن عندنا إلاها هنا تفيد إيش تفيد الاشتثناء تفيد أنها في الحديث وتفيد أنها, أنها منقطعة بمعنى لكن ما الذي رجح عندنا أنها بمعنى لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما شهر رمضان قال إلا أنت الطوع إذا كان هنا الا الوجوب فاذا إذا كانت الا للاستثناء الاستثناء فان يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصائم الصائم متطوع نفسه, نفسه مش فإذن هذا ما يتعلق بايش بمساله المندوب والشروع فيه قلنا هذا تعريف تعريف الجويني رحمه الله تعالى بالثمره أما إذا عرفناه بالمهية قلنا هو ما طلب طيب ما طلب هذا التعريف بالثمر هذا ما ذكر مصنف إذا عرفناه بالمهية هو ما طلبه الشارع على غير وجه نعم هو طلبه الشارع طلبا غير لازم ثم بعد ذلك ذكر ذكر المباح قلنا المباح لغة, لغة الم... المباح لغة نعم هذا على قول الثاني الموسع نعم هذا بمعنى ل... ل... اتساع حديثنا بيستو صليم أراد بحبوحة الجن وهنا المعنى الأنسب هو تعريفه ب... بالسعة إنسان إيش؟ إما أن يفعل وإما, وإما أن يتره قلنا ما وجه ذكر للمباح مع الأحكام الشرائية التكليفية؟ ما وجه ذكره قلنا المباح هو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ومنهم من المحلم شرح الورقات أضاف قال ما لا يثاب على فعله وترك ولا يعاقب على فعله ولا على تركه فأضاف هذا هذا الشرط لماذا؟ لأنك إذا قلت ما لا يثاب على فعله قلت تقول يثاب على, على تركه وتقول ولا يعاقب على تركه قلت تقول إيش؟ ولا يعاقب على فعله فاضاف ايش والترك فقل ما هو وجه ذكر المباح مع الاحكام الشرعيه التكليفيه المباح قد قد به لنيته طيب لا هذا امر اخر هذه المساله مساله اخرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعه في, في مرأتنا وفيها صدقة فهذه انتقل الثواب فيها إيش؟ بالنية. بالنية نعم وضيف إليها النية وكذلك قلنا منهم من قال إيش إن الإضافة ها هنا وذكرها ها هنا من باب, إيش؟ من باب المسامحة وتكملة العدد لأن كذا قلت إيش الأمر إما أن, يك... إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب الترك وطلب الفعل إما أن يكون طلباً لازماً أو طلباً غير لازم وطلب الترك إما أن يكون طلب ترك لازم وطلب ترك غير غير لازم فما الذي بقي من الناحيل من قسم العقلية ها هنا؟ أنه عدم الطلب وعدم طلب الفعل وعدم طلب الطلب فتكمل القسم العقلية ذكروا, ذكروا المباح معها هذا وجه هذا ذكره الشيخ محمد الهمين رحمة الله عليه في المذكرة ورجحه والذي ذهب إليه الشاطب يا أبو في الموافقات قال إيش قال ان المباح مأمور به من حيث الجنس يعني الإنسان مأمور بأن يأتي إيش جنس المباحات واضح فهذا وجه ذكر المباح ها هنا المقال والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله قال ما يثاب على تركه قلنا هذا قاعده عامه أن يضاف ايش ان يضاف مساله الامتثال انه يثاب على تركه امتثالا الانسان قد يترك المحرم وهو لم يخطر على باله اصلا هذا ليس له ثواب عليه قلنا اذا هذه متفرعا مسألة أخرى هل الترك يسمى فعلا ام لا يسمى فعلا قلنا الراجح ايش أنه يسمى, فعل. فعل. يسمى فعلا شان ما فعل الادله لين الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناوه هذا هو محل الشاهد ها لا كانوا لا يتناوه نعم منكر فعل وهو بما كان ويفعل ايوا ها هنا فسمى عدم انتهاءهم فعلا كانوا لا يتناؤلون عن ممكن يفعلوا لبس ما كانوا يفعلوا وكذلك انظر الشعر إن قعدنا والنبي يعمل فذاك من العمل المضلل ايوا قعدنا والنبي يعمل فذاك من العمل المضلل فسمى قعودهم عن النبي صلى الله عليه وسلم سموه ايش آه. سموه عملا كذلك <تصفيق> نعم فسمى اسلام الناس يعني سلامه الناس من لسانه ويده سماه ايش سماه اسلامه سماه فعلا كذلك قال الله تعالى وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران معجزه نعم فسمى هجرهم للقرآن تركهم للقرآن سماه, فعل. سماه فعل. اتخاذا وهو, وهو فعل طيب نكتفي بهذا من الأدن المقال والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله قلنا المكروه يطلق ويرد به ايش في الاصطلاح للمتقدمين نحن يراد به يراد به التحريم مثاله, مثاله مثال الحنابلة نقول احمد ها هنا متقدمين اقول احمد لانه هو الأثر ها هنا عن الامام احمد رحمه يرى المكروه انه عبر عن المكروه عبر عن المكروه اول لا باس بذ الرحم قلنا المكروه عند المتقدمين يطلق رضوه به, به, اللي... على... لا... آ... الجن... ال... به التحريم ثبت ذلك عن يعني لما سئل عن جمع بين المراه فقال اكره قال اكره هنا يقصد به ايش يقصد به لذلك قول الله عز وجل لذلك كان سيئة عند ربك مكروه لذلك عد هذا اللفظ الإمام بن القيم رحمه الله تعالى في البداء قال ولفظ المكروه يطلق في الشرع والغالب فيه أن المراد به, إيش المراد به التحريم بعد ذلك قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به وقلنا الصحيح هذا قد يكون في قد يكون في باب العبادات وقد يكون في باب المعاملات فما المراد بالعباده الصحيحه اذا قلنا هذه الصلاه صلاه صحيحه ما المراد بهذا الكلمه نعم أنت... فتاتي بالواجبات واركانها وشروطها نعم فتكون ايش عباده مجزئة. مجزئة. يعني ادز تسقط الفرض ولا يلزم الانسان بايش بقبائها فهذه العباده الصحيحه المعامله الصحيحه ان نقول هذا البيع بيع صحيح ماذا معنى هذه الكلمه اريد يد اخرى الشروط يعني نعم ترتب الاثر عليه يعني نقول هذا البيع بيع صحيح معناها البائع ترتب عليه ملكيه المال والمشتري ترتب عليه ملكيه السلعه يضاف مثال قيد يعني شرعا ان ترتبت عليه اثاره شرعا يمكن هو هذا الكلام والسياق يدل على هذا عرفت السياق يدل على هذا هو البيع اذا قلنا طيب لو مثال وقع مثال بيع وترتبت عليه اثاره مثل يكون يعني في البيع يكون معامله ربويه نعم هل يكون مثل قيد شرعك نفاصل فيما بين هذه المعاملات؟ هذه المعاملة ترتب عليها أثر واقع في واقع الأمر في دنيا الناس ولكن الكلام من الناحية الشرعية والكلام الآن في الصحيح والفاسد الكلام في من ناحية شرعية السياف كله لأنه كلام في الفقه هو في أصول الفقه فلا يعتد بما يخالف هذا كلام في الأثار الشرعية واضح الأمر والباطل هو إيش؟ ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به قلنا هذه العبادة عبادة باطلة أي أنها, إيش؟ أنها لا يعتد بها ليست بمجزئة ويلزم فعلها بالقضاء وكذلك إذا قلنا هذه المعاملة معاملة لاطلة لم يترتب عليها إيش؟ الأثر الشرعي منه طيب قلنا أدخلها هنا جويني أدخل إيش الحكم الشرعي التكليفي في. الحكم الشحم الشرعي وضعي. الوضعي قلنا الغاصل أنه يفرق بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي ومن الأصوليين من أدخل الصحيح والباطل في الأحكام الشرعية التكليفية بنا علم الغاجل في ذلك أن الصحيح والباطل من الأحكام الشرعية الوضعية وهي علامة على بعض الأحكام الشرعية التكليفية إذا علمنا أن هذه المعاملة, المعاملة باطلة ان هذا علامة على وجوب ايش اجتنابنا له واضح الامر مش دخول الوقت سبب في وجوب الصلاه كان هذه المعامله معامله باطله هي علامة على ايش على اجتنابنا لهذه المعامله واضح بعدين دخلنا في قصه ايش السبب والشرط والمانع قلنا هذه الثلاثه هي تكمله شيخ السبب والشرط والمانع نخش معهم سبب شرط نخش لا مش بر لا لا لا السبب والشرط والمانع من من الاحكام لا, لا ويخرج اصلا الشرط من ان الشرط يكون في قبل خارج ماهيه الشيء وان الركن فيكون في داخل ماهيه الشيء قلنا السبب ايش قلنا ما تعريف السبب هو ما يلزم الوجود ما يلزم من عدمه العدم لذاته نعم وما يلزم من عدمي العدم من وجوده وجود ومن عدمه العالم. ومن عدمه العدم لذاته ويلزم من عدمه العدم لذاته التي دوختكم كلمه لذاته أولا قلنا في تعريفه هو إيش ما يلزم من وجوده للوجود ومن عدمه العدم لذاته مثال ذلك الزكاة لابد دفع من وجود السبب ووجود شرط وانتفاع مانع السبب الزكاة هو أن يبلغ المال الحوز نصاب يبلغ المال النصاب وشرب ذلك إيش حلول الحرب, الحرب, الحرب والمانع الدين طيب قلنا هو ما يلزم السبب ما يلزم من وجوده الوجود فإذا وجد النصاب وجدت إيش وجود الزكاة على هذا الرجل صاحب المان ولا ويلزم من عدمه العدم لذاته لما عندي اللي هو قلنا ايش النصاب هذا ايش النصاب هذا سبب صحيح بدون النظر للشرط اللي هو حدود الحول لا تبتأسوا من الخط فقد كان شيف الإسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى لا يحسن قراءة خطه مهي؟ مهي نعم وكان بعض طلابه كان أعلم بخط شيخ الإسلام بنتينية من خط شيخ, شيخ الإسلام بخطه واضح نعم كان إذا كتب شيء يأتي به إليه يقول لا أقرأه من هذا قلنا النصاب الذي هو إيش السبب, السبب. صحيح نعم. لما لا يوجد السبب هذا بدون النظر للشرط يلزم من عدمه إيش العدم بذاته لما لا يوجد السبب بدون أنظر للشرق وبدون أنظر للمانا إذا لم يوجد النصاب قلت إيش يلزم من عدمه العدم بذاته بدون ما أنظر لشرق وبدون أن أنظر لمانا واضح الأمر هذا السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم بذاته إذن لما ما عنديش النصاب ما عاش لا أنظر لا لحدود الحول ولا لانتفاء المال خلاص أم. الشرط ولو كان عنديش جيد أو جاي لو كان عندي نصاب وما دخلش الحول جيد الآن الثاني عندنا إيش الشرط الذي هو ما يلزم. ما, يلزم. ما, يلزم. ما يلزم وما يلزم من عدم العدم ولا يلزم لوجود وجود أنه عدم وليده. أحسن بارك الله فيك يلزم من عدمه العدم. العدم إذا كان حلول الحول يلزم من عدمه العدم ما عنديش أنا إيش حلول حول لم يحل الحول يلزم من عدم حلول الحول عدم يجب السكاء طيب ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته عندي حلول حول ما يلزم لا تلزم الزكاة لا عنديش نصاب لكن قد الآن قد يلزم من وجوده وجود لكن مش لذاته لاقترانه بإيش لاقترانه بالسبب واضح وإلا مش واضح يا خب طيب الآن الثاني الذي هو الشرط الشرط هذا قلنا يلزم من عدمه العدم ما عنديش حلول الحول إذن لا تجب الزكاة في هذا في هذا المال هذه واضحة ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته إذن وجود الحول لا يساوي وجود الذكاء واضح حكي هذه الاولى اللي هي لا يلزم دا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته اذا وجود الفول لا يلزم وجود الذكاء لكن وجود العقل وحده لكن اذا اضفنا اليه النصاب اللي هو السبب واضفنا اليه انتفاء المانع اللي هو عدم وجود الذي يساوي صفر هنايا نقولوا هذه واضح الكلام خلاص اذا يلزم لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لكن اذا اقترن بغيره يلزم منه وجود قد يلزم منه عدم هذا واضح الشرط ان الله ولا تعليقا ان شاء الله تحقيق طيب الثالث الذي هو المانع المانع قلنا هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم لذاته إذن وجود المانع الذي هو الدي هذا لا يساوي وجود إيش؟ زكاة هذا مانع من زكاة طيب. هذا يلزم من وجوده إيش؟ العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم بذاته إذا عدم الدين الذي هو, إيش؟ الذي هو عدم المانع كونه لا يوجد دين هذا لا يعني أنه توجد زكاة صحيح لكن كيف توجد الزكاة؟ توجد مع وجود زائد وجود الوصاب وحلول الحول لذلك هما السبب, السبب زائد الشرق ففي هذه الحالة توجب الزكاة لكن ليس عدم المانع هو الذي أوجب الزكاة ولكن لاتحاده مع وجود السبب ووجود الشرط, الشرط. الشرط. أعتقد الآن وارح المسلم ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع فبدأها هنا بتعريف بعض الاصطلاحات التي ستدور معك في هذا العلم قال والفقه أخص من العلم ما المراد بالفقه ها هنا؟ مراد به الفقه اصطلاحا واضح لهو معرفة الأحكام الشرعية من أذلتها التفصيلية لماذا؟ لأن العالم قد يكون عالم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية فيسمى فقيها وقد يكون عالما باللغة فيسمى لغويا يكون عالما بالنحو يسمى نحويا وهكذا فإذا الفقه أخص من العلم فكل فقيه إيش يسمى عالما عالم بالفقه ولكن ليس كل عالم فقيه لأنه قد يكون عالما بإيش بألم آخر يكون عالما في النحو يكون عالما في اللغة يكون عالما غير ذلك فإذا قوله والفقه أخص من العلم المراد به إيش المراد به الفقه الاصطلاح الذي هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية شيخ إذا كان الفقه المقصد باللغة نعم فهم. الفهم هنا لا أعتقد أنهم يتساوى لا أظن أنهم يتساب لأن العلم ليس هو مجرد الفهم العلم يدخل فيه الفهم ويدخل فيه الحفظ كذلك واضح الكلام قالوا فاقهة أي, أي فهما ولكن العلم يدخل فيه, إيش؟ تدخل فيه الحفظ ويدخل فيه إيش؟ الفهم يدخل فيه الدراية وتدخل فيه الرواية فوالله أعلم يقول إيش العلم حتى على ذلك أعم من إيش؟ الفقه هل لغة أخص, أخص من, من العلم قال والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به فقال ها هنا معرفة المعلوم على ما هو به هذه الطريقة في الحدود بعض أهل العلم ينكرون على من يأتي بها لماذا؟ لأنه إيش يعرف يعرف العلم ثم يقول معرفة المعلوم <تصفيق> نعم أنت الآن هكذا إيش؟ في دور العلم هو معرفة المعلوم أنا أريد أن أعرف إيش؟ أن أعرف العلم فكيف تقول لي هو معرفة المعلوم فيقولون هذا يسمى عندهم إيش؟ يسمى عندهم بالدور فهذا يمتنع عندهم في باب الحدود كان طبعا أهل الكلام عندهم تشدد في مسألة الحدود ومسألة التعريف والشيء كما قلنا قد يعرف بالمثال وقد يعرف بالثمرة وقد يعرف بالحد وبالمهن فالعلم ذلك ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى في العواصم قال كيف لماذا هذا التشدد في تعريف العلم فإن الناس تعرف معنى العلم بدون قال في لفظه قال وصيد العلم لا يحتاج إلى شبكة الحد كي تعرف العلم لا يحتاج أنك, إيش أنك تضبطه بمسألة, بمسألة الحد بمسألة التعريف وإنما هو إيش أمر معلوم هو طبعا الخلاف في هذه المسألة إنما أوقعه المعتزلة أنهم ينفون صفات الله عز وجل فتكلموا في مسألة العلم وفي تعريفها لكي يأثوا بالتعريف التي ينفون بها صفة العلم عن الله عز وجل فإذن قال معرفة المعلوم على ما هو به قلنا هذا التعريف قوله المعلوم هذا فيه دور أنه أنت تعرف تعرف العلم ومن تعريفه هو إدراك الشيء على ما هو به إدراكا جازما هو إدراك الشيء على ما هو به إدراكا جازما فهذا تعريف, تعريف العلم ثم بعد ذلك ذكر ضده فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع انظر ايش قال في الأول قال معرفة الشيء هنا قال تصور الشيء أن الجهل لا يسمى معرفة لا تقول للجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع وإنما هو تصور أي أنه تصور ذهني ولكن هذا التصور الذهني مخالف إلي ايش للواقع قال هو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع وهذا التعريف يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه الجهل المركب الجهل المركب وأما الجهل الطبيعي فلا يدخل فيه الجهل الطبيعي هو عدم الإدراك الجهل البسيط هو إيش عدم؟ عدم الإدراك لفظة البسيط هذه تطلق عند الناس ويبدون بها أن الأمر الهيئ ولكن هي مراد بها الأمر العليل وقال بسيط بمعنى مبسوط عرفت يعني فيه عرف هذا ما ذكره الشيخ الهلالي رحمه الله تعالى في تقويم العسانين له مقال في هذا فإذا الجهل البسيط هو إيش؟ هو عدم الادراك تسأله عن المسألة فيقول إيش لا أدري وأما الجهل المركب فهذا الذي عرفه الجويل قال هو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع فتسأله في المسألة فيجيب ويظن أنه إيش أنه هو الذي على حق فهذا جهله إيش جهل مركب لماذا مركب لأنه مركب من عدم العلم واعتقاد خلاف ما يدل عليه العلم فركب من من اثنين لذلك قالوا قال حمار الحكيم توما لو انصف الظهر لكنت تركب فانا جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب حكيم توما كان جهله مركب اما الحمار كان جهله ايش جاهل بسيط قال لو انصف الظهر كنت انا الذي اركب لذلك قال الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى الناس أربعة الناس أربعة رجل يدري ويدري أنه يدري هذا عالم فاتبعوا إذن رجل يعلم وهو يعلم من حال نفسه أنه يعلم قال هذا عالم فاتبعوا ورجل يدري ولا يدري أنه يدري قال هذا غافل فنبهوه إذن الثاني يعرف ولكنه لا يعرف من نفسه أنه, إيش؟ أنه يعلم أنه يعرف قال هذا غافل فنبهوه وأما الثالث قال رجل لا يدري ويدري أنه لا يدري قال هذا جاهل فعلموه ولا يدري ولكن يعرف من نفسه أنه لا يدري هذا جاهل علموه أما الرابع رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري قال فهذا مائق فاجتنبوه هذا ما تتكلم لا يدري ولا يدري أنه لا يدري قال هذا مائق أو أحمق فاجتنبوه وهذا من أشد ما تعانيه الجهل الذي إذا لقيت أحدا من أصحاب الجهل المركب بأنك إيش تحتاج إلى هدم وبناء وأما الجهل الجهل البسيط أنت تبني فقط وأما الجهل صاحب الجهل المركب هذا تحتاج انك تهدم ثم بعد ذلك تبني فالجهد إيش مضاعف تعرفون قصة صاحب الخنفشار وإلا ما تعرفون هذا رجل كان ما يسأل في مسألة من مسائل العلم إلا انطلق فيها أجال فجاء جماعة من طلبة العلم قالوا هذا إما أن يكون من أعلى من الناس وإما أن يكون من أجهدي قالوا نختبر فقالوا نجمع له كلمة هي مهملة في كلام العرب يعني كلمة لم تنطق بها العرب على فصاحتهم على اتساعهم في اللغة ما خطر في عقول قريش وهؤلاء أن يتكلموا به فأتوا كل واحد منهم بإيش؟ بالحرف من اسمهم فاجتمعت عندهم كلمة خنف شار فأتوا إلى مجلس صاحبناها لما انتهى من حلقته قالوا ما قول الشيخ حفظه الله في معنى كلمة الخنفشار فانطلق كالسهم قال لهم الخنفشار نبات ينبت في أطراف اليم شوف الدقة مش في اليمن في أطراف اليم إذا أكلته الإذن تعقد لبنها ومنه قول الشاعر لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفش شعر كتاب قلنا خف عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفش ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فاسكتوا قالوا لاه كذبت على اللغه وكذبت على الشعر ولم يبق الا النبي فأصبحت هذه الكلمة بعد ذلك هذه كانت كلمة مهملة في المعاجم المتقدم في المعاجم المتأخرة إذا بحثت على مادة الخنفشار وجدتها دخلوها في اللغة وقالوا هي كلمة تطلق على من يتكلم في العلم بغير معرفة وكذا فهذه من الألفاظ التي أدخلت وقالوا رجل خنفشاري معنى أنه ويش يتكلم في كل فن فإذن هذا ما يتعلق بإيش بالجهد هو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع ثم بعد ذلك ذكر أقسام العلم قال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالمعلم الواقع بأحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق والممس أو التواد فإذن ذكر أولا العلم الضروري وهو الذي ما يحتاج إلى أعمال فكر وإنما يعرفه الإنسان يعلم برودة الثلج مثلا وحرارة النار ويعلم أن ما يتواتر يعني إليه مثلا من أنه كان يوجد رجل كريم يقال له حاتم الطائي هذا أمر إيش متواتر يسمعه فهذا لا يحتاج إلى, إيش لا إلى نظر ولا ولا إلى استدلاع فهذا يسمى العلم الضروري قال ما لم يقع النظر واستدلال قال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس ففي بعض هذه لابد أن تضيفها للنسخة التي عندي ليس فيها لك. قال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس في النسخ بعض النسخ الحواس الخمسه الظاهرة ان الحواس منها حواس ظاهره ومنها حواس حواس باطنه مثل الحب والبغض والجوع والعطش هذه ايش تتعلق بالحواس الباطنه واما الحواس الظاهره فهي هذه التي معك التي هي السمع والبصر والتذوق والشم واللمس ففي بعض النسخ قيدت بإيش بأنها بالحواس الظاهرة وإن كان حتى هذه النسخة على هذه اللفظ بالاسم الموصول قالها التي هي السمع والبصر فبيّن المراد بإيش بالحواس هذه الحواس معلوم أن لها, إيش أن لها عتبة تسمى بعتبة إيش الإدراك فالإنسان يستفيد منها علم في حدود هذه العتبة فإذا جاوزتها لم يستفد منها الإنسان لم يستفد منها علما مثلا يقال إن الأذن مثلا تسمع دقات ساعة اليد على بعد سبعة أمثار في الجو الهادي فإذا زيد على سبعة أمثار لم, لم تسمع الصوت هذه تسمع إيش؟ عتبة الأذن وهكذا في باقي في باقي الحواس فإذا الحواس لها إيش؟ لها, لها عتبا لا تزيد عليها ولا تنقص عنها فإذا جوزتها لم تستطع أن تؤدي وظيفتها هذا يتعلق به إن شاء الله بإذن الله عز وجل يتعلقه في البحث العقدي وفي الرد على الماديين لأن معلومة أن العصر الحديث أصبح إذا أطلق العلم ورد به إيش؟ نرد به العلم المادي عند هؤلاء يقولون يطلقون العلم ويردون به علم المادي يقولون هذا بحث علمي ما معنى بحث علمي عندهم أنه أثبتته, أثبتته الحواس فهذا مما نحتاجه في الرد على إيش؟ على الملاحدة والماديين نشر إليهها هنا فقط أن هذه الحواس لها لها عتبة تستطيع من خلالها أن تؤدي عملها وأما فوق ذلك فلا تستطيع ثم إذا نظرت هذا الذي يسمونه بحث علمي وجدت أن أصله لا يقوم على هذه الحواس كيف ذلك؟ هذا استقرار طبعا لكن يعني في سياقه الحواس هذه أو هذا البحث الذي يسمونه مثل يأتون ببرادة من الحديث فيدخنونها في المعمل يسخنونها فتتمدد تتمدد هذا الحديد فيقولون ايش قاعدة الحديد يتمدد بالحرارة هل هم جربوا جميع الحديد الذي في الدنيا وإلا جربوا ذلك الذي يدخلوه المعمل جربوا مقدار من الحديد لم يجد اذا التعميم هذا من اين اتوا به التعميم حكم عقل واضح لو كان أنه العلم لا يثبت إلا من خلال التجربة من خلال الحواس لا أحتاجوا لإثبات أن الحديد يتمدد للحرارة لإدخال جميع الحديد الذي في العالم في الحرارة وفي المعمل لكي يثبتوا هذا الأمر فلما أدخلوا التعميم في البحوث العالمية قلنا لهم إن, إيش؟ إن قولكم بأن العلم لا يستفاد إلا من الحواس هذا قول, قول خاص وإنما الحواس هذه يستفاد منها إذا كانت في إيش تؤدي عملها الذي سخرها الله عز وجل له إذن قال التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمش أو التواتر قلنا كما مثلا يتواثر إلينا ان على ما يتواثر إلينا من قصة ايش حاكم الطائي وكرمه وأنه كان حسان بن ثابت شعال النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك قال وَأَمَّ الْعِلْمُ الْمُكْتَسَبُ فَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَى النَّظَرِ وَالْاِسْتِدْلَالِ فإذن الأول علم ضروري لا يقف لا على نظر ولا, ولا على استدلال وهذا يقف على نظر واستدلال بعدين إيش قال قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه لماذا تكلمها هنا عن النظر والاستدلال لأنهم أتوا في الحج الذي تقدم عرف العلم الضروري والعلم المكتسب لفاهم في العلم الضروري قال هو ما لم يقع عن نظر أو استدلال نظر واستدلال ثم أتى في العلم المكتسب فقال هو ما وقع عن نظر واستدلال فأثبت النظر والاستدلال في العلم المكتسب ولفاهم في العلم الضروري فإذا هنا كأن السائل يسأل فهذا الذي أثبت ما, ما هو النظر ما هو الاستدلال فعرفه رحمه الله قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل النظر يطلق لغة ويختلف معناه باختلاف ما عدي به فإذا عدي بنفسه أريد به الانتظار قال انظرونا لقتبس من نوركم أي انتظرونا هذا إذا إيش عدي عدي بنفسه وكذلك يعدى بإلى فيراد به نظر العين انظروا إلى ثمره إذا أثمر وأنعه انظر إليه بعينكم بعيني رأسكم واضح الأمر فهذا عدي بإله وكذلك يطلق النظر ويعدى بفي فيراد به التفكر والاعتبار لا هذه فلا ينظرون إلى الإبل هذه بإله انظروا في ملكوت السماوات ولم ينظروا في خلق السماوات والأرض هذه يرد بها التفكر والاعتبار إذا عديت بفي وفي أنفسكم فلا تبصرون لكن هنا بصر ليس مثل على النظر نحن واضح فإذا إذا عديت بفي مرد به إيش التفكر والاعتبار وإذا عديت بإلي رد به يرد به النظر بالعين هذه طبعا مما يرد به على المعتزلة في إثبات الرؤية وجوه اليوم إذن ناظرة إلى ربها ناظرة فعدي النظرها هنا بإله فأفاد أنه بنظر العين ثم نسب إلى إيش الوجه الذي هو محل النظر وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة فهذا كذلك مما يدل على أنه رؤية مصرية فإذن النظر قال هو الفكر في حال المنظور فيه فإذن هذا النظر قال هو الفكر في حال المنظور فيه فعداه بإيش؟ بفيه ماذا يفيد إذن؟ التفكر واضح ثم قال والاستدلال طلب الدليل الاستدلال الأول والسين تدل على هذا تدل على الطلب تقول لاستخبار أي طلب الخبر والاستجمار كذلك طلب الجمع الاستدلال طلب طلب الدليل فقال هو الفكر في حال المنظور فيه هذا النظر والاستدلال هو طلب الدليل قال هو من غير نظر واستدلال أو ب... ثم قال في, الم... في العلم المكتسط بنظر واستدلال هل النظر والاستدلال بمعنى واحد أم لا، هل النظر والاستدلال بمعنى واحد أم ليس بمعنى واحد ذهب جماعت من أهل العلم لأن النظر والاستدلال بمعنى واحد أن النظر والاستدلال بمعنى واحد, بمعنى واحد. وذهب جماعة ولعله هذا هو الراجح لأنه عطف هو قال من غير نظر واستدلال وقال بنظر واستدلال قالوا النظر يتعلق بالتصورات النظر يتعلق بالتصورات وأما الاستدلال فيتعلق بالتصديقات ما الفرق بين التصور والتصديق التصور وهو إثبات المعنى المفرد يعني أقول لك إنسان فأنت إيش تتصور خورة الإنسان هذا أقول لك شجرة أقول لك ثمرة فهذا مرد به إيش هذا التصور إثبات المعنى المفرد وأما التصديق فهو إثبات شيء لشيء واضح فأقول لك مثلاً الإنسان متكلم فأثبتت الكلام لإيش؟ للإنسان هذا يسمى, يسمى تصديل أنك تثبت شيء لشيء ومثل قريب من الإسناء أن نقل الحكم هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه فهذا هو التصديل فالنظر أهم من إيش؟ أهم من الاستدلال فإذا كان الإنسان يتفكر في شيء من أجل أن يعرف إيش؟ من أجل أن يعرف ماهيته من أجل أن يعرف معناه هذا قلنا إيش قلنا هذا تصور فإذا أراد أن يثبت له حكم كان هذا إيش استدلال واضح الأمر فهذا الفرق بين إيش بين النظر والاستدلال النظر يتعلق بالتصورات والاستدلال يتعلق بالتصديقيات قلنا التصورات هو ما يتعلق بالمعالي المفردة انسان ثمر، شجر والتصديقيات تتعلق بإيش؟ بإثبات شيء لشيء واضح الكلام؟ نعم فهذا الفرق بين, إيش؟ بين النظر والاستدلال قال النظر هو الفكر في حال المنظور فيه طلب الدليل قال والدليل هو المرشد للمطلوب لأنه علامة عليه الدليل هو المرشد للمطلوب لأنه علامة عليه الدليل هو المرشد للمطلوب هذا من ناحية اللغة هذا من ناحية هذا من ناحيه اللغه فكل دليل هو الذي يرشد إلى الى المطلوب سواء كان هذا الارشاد يقينيا ام ظنيه سواء كان هذا الارشاد يعني وصلنا اليه بطريق يقينيه ام بطريق ظنيه واما في اصطلاح فالمراد الدليل هو ما يتوصل من خلال النظر الصحيح فيه إلى مطلوب الخبر فإذن هو ما يتوصل من خلال النظر الصحيح فيه إلى مطلوب الخبر يعني الآية أو الحديث إذا نظرت إليها نظرت فيها نظرا صحيحا استخرجت منها إيش حكما شرعيا فهذا هو إيش هذا الدليل الذي هو النص هذا الفرق بينه و بين بين الشبهة الشبهة إذا نظرت إليها لا تتوص لا توصلك إلى إلى مطلوبك ولكن الدليل يوصلك إلى إيش إلى مطلوبك فإذن الدليل هو ما يتوصل من خلال النظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري فالتعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو الدليل من حيث اللغة أم من حيث الشرع فالدليل هو ما يتوصل من خلال النظر الصحيح فيه إلى مطلوب الخبري فيدخل في هذا المطلوب مكانا يقينيا ومكانا ومكان ظنيا لأنه ذلة الأدلة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العمل بالظن, بالظن الراجع إذا مر معك قال الله عز وجل ان الظن لا يغني من الحق شيئا وايه تتبعون الا الظن ونحو ذلك من الايات المراد به ايش الظن الذي ليس بمبني على على قرائن ولكن الظن الذي يبنى على القرائن معمول به ذلك قال الله عز وجل ان بعض الظن اثم ولم يقل كل الظن اثم كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة قضائه أنه قد يكون بعضكم ألحن بالحجة من بعض وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يقضي بما يتكلم به المتكلم بما يظهر له كذلك ما يتعلق بالإنسان إذا لم يعرف القبلة فيشتهد إذا غلب على ظنه جهه القبلة صلى وكانت صلاته صحيحة ونحو ذلك من الأدلة من الأدلة الكثيرة فإذن الظن معمول به هو الظن هذا الذي دلت عليه القرائم فهذا قوله هو المنصد إلى المطلوب سواء كان هذا الإرشاد يقينيا أو كان, أو كان ظنيا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كلام النفيس في الاستقامة تكلم عن هذه المسألة هو المتكلمين فرقوا بين الدليل وبين الأمارة فرقوا بين الدليل وبين الأمارة فقالوا الدليل هذا الذي يثبت الحكم ثبوتا يقينيا وأما الأمارة فيثبت من خلالها الحكم ثبوتاً إيش؟ ظنية وأدخلوا في ذلك طبعا متكلمون أدخلوا في ذلك القياس وخبر الأحد قالوا قل هذه إيش؟ أدلة ظنية هذا كلام من؟ كلام متكلمين ما المراد؟ لماذا يريدون أن يقسم بين الدليل وبين الأمارة؟ لكي يقول ان هذه الأمارات يعمل بها في باب الفقه في باب الأحكام العملية ولكن إذا استذلت بالدليل في باب العقيدة قالوا هذا الدليل لا يفيد إيش؟ لا يفيد العلم قالوا هذا الدليل لا يفيد لا يفيد العلم فهذا التقسيم الذي ذكروه تقسيم الدليل إلى دليل ثم جعلوا له قسيما آخر وسموه الأمارة هو من صنيع من؟ من صنيع المتكلمين وقد رد عليهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ذلك وذكر أن كثيرا من الأحكان الفية أاحام ييقني. أن كثير من الأاحكام الفية قال ني بذلك أنه يمكن للمجتهد أن يتحصل اليقين فيها. أنه يمكن للمجد أن يحصل اليقين فيها وذكر بعد ذلك ما يتعلق بمسائل الموريث وأنها من أكثر المسائل التي حصل فيها الخلاف ثم ذكر ان الفقيه قد يجيب في ألف مسألة من مسائل الفقه وهو يسترد في ذلك على دليل يقني وقد تأتيه بعد الألف مسألة يحكم فيها بالظلق قال إذا كان هذا في مسائل الموريث التي منها مسائل اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بما دون ذلك من الفقه وذكر كذلك مسائل من القير نحو ذلك فإذا هذا ما يتعلق بإيش بمسألة الدليل وأنه هذه المعرفة يدخل فيها المعرفة اليقينية والمعرفة الظنية قلنا الظن ثبتت الأدلة من كتاب الله عز وجل على, على وجوب العمل به قالوا إذا قالوا كيف تسمونه فقها وكيف تعملون بهذه الأعمال وأنتم لا تستلدون فيها بدليل قطعي نقول كما قال شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله تعالى هذه طبعا الآن إذا سئلت وقيل لك كيف تعمل بالظلم إذا قيل لك كيف تعمل بالظلم قلنا الظن منه ظن هذا الذي ليس فيه قرائل فهذا لا يعمل به وأما الذي دلت عليه القرائل عملنا به وعملنا به مستند إلى إيش مستند إلى الدليل إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأن يقول لك تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا إذا علمت من نفسك أنك لا تستطيع القيام صليت جالساً وأنت مستند إلى إيش؟ إلى الدليل كذلك المسألة إذا لم يكن لك فيها يقين وغلب على ظن المشتهد طبعا فيها حكم وجب عليه أن يعمل بهذا الظن مستمداً في ذلك على إيش؟ على الدليل, الدليل الذي دل عليه, عليه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذن عملنا بغالب الظن دل عليه إيش؟ الدليل الذي هو القرآن والسنة فإذن نحن عملنا بالظن عاملين بإيش؟ بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذن قال الدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه ثم قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر هذا التعريف فيه مسامحة الظلم إذا سألت واحد كيف تعملون بالظن كيف تعملون خذفات تدلون بالفقه بالظن نعم قلنا هذا هو قلنا إذا قال لك كيف تعمل بغالب الظن قلنا إيش دل على ذلك الدليل, الدليل, الدليل الذي هو أمر النبي عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وما ذل عليه كتاب الله عز وجل السنة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل بغالب الظن فإذا ترجح عند المجتهد أن هذا غالب الظن ولم يحصل في المسألة يقيد استدل بالأدلة التي أمرت بالعمل بغالب الظن هذا, هذا هو نعم هذا هو إذا ترجح نعم في كثير مرة معنا في مساءل الصلاة مسألة الرفع من الركوع وموضع اليدين فإذا غلب على ظن الفقي أن هذا هو السنة عامل به وإن كان يخالفه غيره لماذا عامل بغلب الظن؟ الظن الغالب يجب عليه أن يعمل به لأن دلة الأدلة من كتاب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان موقنا لاعتقد أنه لا يجوز أحد يخالف في هذه المسألة واضح واضح الأمر هذه الأمور يا إخوة هذا العلم علم أصول الفقه بإذن الله عز وجل تخرجوا من متن الورقات ليس كما دخلتم فيه لأنكم تعرفون طريقة العلماء رحمهم الله تعالى في الاستدلال وطريقة بناء الأحكام وطريقة المناظرة ونحو ذلك فتعرفوا هذه المساء فإذن قلنا إيش الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر قوله تجويز أمرين قلنا هذا اللفظ فيه إيش فيه مسامحة لماذا؟ لأن الظن هو أحد الراجح من هذين الأمرين الظن هو, ألا إيش هو الأمر الراجح يعني نجعلها هكذا بنسبة مئوي قيل لك ذهب محمد اليوم إلى المسجد قلت نعم ذهب وأيته يعني مئة هذا إيش هذا يقين ثم قلت أظنه إيش ذهب يعني بنسبة 75% ذهب وبنسبة 25% لم يذهب هذا الظن الراجح يسمى اين الظن هذا ظن الذي يقابله 25% هذه تسمى و تسمى <تصفيق> و إذا استوى عندك الطرفان هذا شك الآن هكذا واضح المسألة فقوله الظن تجويز الأمرين جعل إيش 75% مثل 25% نقول ليس الظن تجويز الأمرين وإنما هو ترجيح الراجح منهم واضح واضح الأمر قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من آخر نحن نقول هو ترجيح الأظهر هذا الظن والذي يقابله هو ايش وهو نعم قال والشك تجويز أمرين لا, مي... لا مي... مزية لأحدهما على الآخر فا هذا مر معنا في المتا وما ذلك عرف علم اصول الفقه اذا بعد ما عرف المصطلحي بدا بتعريفه كلقب على العلم فقال علم اصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفيه الاستدلال بها عرفه بايش قال طرقه على سبيل على سبيل الاجماع لماذا عنبر بالطرق لم يعبر بالدليل لانه لا يرى دليلا ما لم يكن يقيينيا قال الجويني رحمه الله تعالى كان متكلما قال طرق على سبيل الاجمال وكيفيه الاستدلال بها عبر بالطرق لم يقل ادلته لانهم المتكلمين لا يرون ايش دليلا ما لم يكن ايش واضح الكلام فعبر بطرقه وقال على سبيل على سبيل الإجمال أصلا نترك طرقه ونقول إيش أدنته على سبيل الإجمال وسواء كان هذا الذليل يقيني سواء كان غنيا على سبيل الإجمال هذا مر معنا أنه يبحث في الأدلة من حيث, من حيث الإجمال في القرآن حيث الاجمال في السنه من حيث الاجمال اجماع وهكذا قال وكيفية الاستدلال بها وكيفية الاستدلال بها يعني اذا اتاك النص اتتك الايه او الاحاد او الحديث كيف تستدل بها هذه هي القواعد المجمل المبين العام والخاص المطلق والمقيد الناسخ والمنسوخ هذه كلها ايش قواعد العله هذه القواعد هي التي تستخدمها في كيفية الاستدلال بهذه الطرق التي هي إيش؟ الأدلة إذن هو طرق أي أدلته على سبيل الإجمال لا يبحث في هذه الأدلة على سبيل التفصيل لا يبحث مثلا في وأقيم الصلاة وآت الزكاة لا يبحث في ولا تقرب الزنة وإنما يبحث في القرآن في السنة فعلم أصول الفقه يبحث فيها من حيث إيش؟ من حيث الإجماع وإنما يأتي التفصيل من أجل التمثيل على القواعد فقط واضح؟ طرق الاستفادة منها هذه كذلك قواعد عامة يعني قاعدة المطلق والمقيم العام والخاص المجمل والمبين هذه قواعد استخدمها في الاستدلال وفي استخراج الاحكام الشرعيه من ايش من القران ومن السنه لكن آتي بالامثله من أجل ايش من اجل التمثيل من اجل أن تفهم قاعده العام والخاص من اجل أن تفهم مقاعدة المجمل والمبين وهكذا ولكن البحث عن الأحكام الشرعيه التفصيليه هذا هذا في الفقه ليس في ليس في اصول الفقه فإذن هذا قوله طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها ويضاف قيد الآخر وهو حال المستفيد حال المستفيد ولكن لازم ما ذكره المصنف يدلنا على هذا الأمر الآخر إذن الأصول الفقه يبحث عن هذه الثلاث هي الأدلة على سبيل الإجمال القرآن السنة الإجماع القياس مصالح مرسلة استصحاب إلى آخر ذلك عمل أهل المدينة فترقوا على سبيل الإجماع ثم كيفية الاستدلال به عام خاص مطلق مقيد ناسخ منسوخ مجمد وقليل وسيأتي بإذن الله كله. ثم في حال المستفيد حال المجتهد هذا الذي يستطيع أن يأخذ طرق الاستدلال ويطبقها على إيش؟ على الأدلة الإجمالية فما الذي يجب أن يتوافر في هذا المجتهد لكي يستطيع أن, يأخذ أن يضبط طرق الاستدلال هذه ويطبقها على إيش؟ على أدلة الفقه الإجمالية فيستخرج لنا منها الحكم أن يكون عالما بالعربية ي... إلى آخره من حال المجتهد سيأتي في آخر, في آخر المدى فإذن هذه الأمور الثلاثة التي يبحث فيها علم وصول الفقه الأدلة من حيث الإجمال وطرق الاشتفادة منها وحال المشتفيد لماذا لم يذكر الجوين حال المشتفيد؟ لأن ما يتعلق بكيفية الاستدلال وما يتعلق بأدلة الفقه الإجمالية هي لازم لحال المشتفيد لأنه إذا توفرت فيه هذا في حال المشتهد اذا تواصلت فيه وعلم كيفيه الاستدلال وعلم طرق الفقه الاجماليه اصبح هذا الفقيه هذا هو الفقيه الأصولي هذا هو الاصولي المجتهد واضح الأمر ايوه سام هذا ما يبحث فيه هو علم الفقه نعم الذي هو ثلاثة امور ادله الفقه الاجماليه وطرق الاستفاده منها وحال المستفيد حال المستفيد هنا ولم يذكر وإن كان لم يذكر فهو لازم لممر لأن العلم بأدلة الفقه الإجمالية والعلم بطرق الاستفادة منها يلزم منه إيش العلم بحال المستفيد واضح الكلام ثم بعد ذلك بدأ هذا كله طبعا إيش مقدمة مقدمة لهذا العلم وهذه التعريفات وكذا لعلها أرهقت ذهنك ولعل سؤالا يعصف بك من أنحائك يقول ما الذي سأستفيده من هذه التعريف هذه كلها ستأتي معك أيش ضبطها سيأتي معك في هذا العلم ستحتاجها في في أبواب هذا العلم من حصول الفقه أنا يا شيخ نحظوها توابس يعني نعم لابد أن تحفظ وأن يعرف على الطريقة التي ذكرنا ما يدخل فيها وما, وما يخرج منها ثم بعد ذلك سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى في أقسام الكلام والمجاز والحقيقة الظاهر والمؤول فهذه مقدمة إذن الله من المجلس القادم ستبدأ يعني في بعلم أصول الفقه حقيقة يعني فاربطوا الأحزمة سلط الله عز وجل ان يوفقكم وان يبارك فيكم سبحان الله ما خلق